Bismillahir Rahmanir rahim Og وَالْقَمَرِ når den stiger, og månen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 بعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقرها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوها، ولا يخاف قبها.